عسى ما يوحشت غد طمني يا هواب أنا في غربتي فاغ امخلي بالي من حادي أمسحت تكوراق احتجت الحظنك وقربك وجادت حاجة الغربة det er virkelig sådan, det gør sikkerheden høj, og jeg har